عليه「私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の و ا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي َلْقَى الْأَرْضِ وا كُلِّ وَأَنْزَلْنَا السَّمَاءِ فِي فِيهَا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ تَمِيدَ دَابَّةِ مَاءً أَنْ وَبَثَّ زَوْجٍ مِنْ مِنَ بِكُمْ مِنْ كَرِيمٍ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 و ォーソイナルイン ن ン ا ィワリデイヒハメレットウォーワンアレワニウォーフィソールウォーフィアメインウ ن ーフィソールウォーフィアメインエニシコルリウォーリデイケイレイヤーマシイエイエイエイエイエイエイエ ا ل イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ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 ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إ ن ه ا إ ن تكم ث ق ا ل ح ب ة من خردل فتكن في ص خ ر ة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 ومن كفر فلا يحزنك كفر ه إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل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 「今日の夜は私の日の夜に私の日の夜は私の日の夜は私の日の夜は私の日の夜は ما ن ف 夜 ت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 وسخر الشمس والقمر ك ل む يجري إلى أجل م س م 々を楽しむ日 ل を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽し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 ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ب أ ي ارض تموت ان الله عليم خبيث